الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وعطيع الله وعطيع الرسول فإن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 من أزواجكم وأولادكم أدوا لكم فاحذرون وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عظيم عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون إن تقرض الله قرضا حسنا يضائفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم آلم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين أمين إن بطش ربك لشديد هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغهور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح مححوظ. الله أكبر الله